وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لا اسقينكمه وما انتم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين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 اخلقناه من قبل من نار السموم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من حمئ مسنون